بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كبروا من أهل الكتاب والمشركين انبتين حتى تأتيهم البينة قدور من الله يتلو طعفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تضرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مفلسين له الدين عنفاء ويتيبوا الصلاة ويحفوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نالك أن فيها أولئك هم شر الجلية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير جلي جزاؤهم عند ربهم جنة. وما زالت عزم تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.